يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 ودخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفرون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 وَحَالَقَ بِهِمْ مَن كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَا عُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِ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 الجناة والزبب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال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 وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا ت تخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فليا يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصيبات أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون رما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُ نَعْمَ أَنْكُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 يبشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها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 ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن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 وَأَمَّا الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ نَّارِ رِزْقٍ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَهْزِئُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ما إلَّا الله مَا يُمسِكُونَ إلَّا الله إِنَّ فِي ذَلِك لآيات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا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 أعرفون نعمة الله ثم يمكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّ نَدْعُو مِن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 ك الكتابة بيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهده ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى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 وَيُبَيِّنَ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ أما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صدتتم عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولن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 فلا نحيي أنهم حياة طيبة ولا نجزي أنهم ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 وإذا بدلنا آيات ما كان آتيه والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترق بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا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 كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه إلا من أكرهه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرحب الكفر صدرا فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم.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 وربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فكفرت بأنعم الله فأذنقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 اَمَنِ الضَّرِّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَلَمْ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُونَ أَنَّهُ كَذِبٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن والذين اتقوا والذين هم محسنون